وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان وزرعوا ونخيل صنوان وغيص صنوان يسقى بماء واحد ونفض نفضل بعضها ونفضل بعضها على بعضٍ في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد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 أنه بمقدار عالم الله بوالشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل ومن هو مستخف وسارب بالنحر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 قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْواحِدُ الْقَهَّارُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَوْفَى سَالَتْ أُوذِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَأَحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدَ الرَّابِيَةِ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ بِتَغْرَاءِ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً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 سَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادَ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ والذين يصلون ما أمر الله به أي يصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا بتضاؤ وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأوفقوا مما رزقناهم وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبًا دَار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 والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقضعون ما أمر الله به أي يوصل ويقضعون ما أمر الله به أي يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة.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 ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من الرّبِّ قل إن الله يُضِل مَن يشاؤ ويهدي إليه من أناب الَّذين آمَنوا وَتَطْمئن قُلُوبهم بِذِكْرِ الله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 بل لله الأمر جميعاً، أَفَلَمْ يَيْأسَ الَّذينَ آمَنوا أَلَّوْ يَشأ اللَّهُ لَهذِ النَّاسِ جَميعاً وَلَا يَزالُ الَّذينَ كَفروا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحْلُّ قَرِيباً مِن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ